بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر كم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والوجز فهجر ولا تمن تستكفر وَلِرَبِّكَ تَصْدِرُ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَن خَلَقْتُ وَحِيدًا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سَأُرْهِقُهُ صَعُودا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ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 عليها تسعة عشر وما جعلنا النَّارِ النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا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 فَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرُ كَالَّا وَالْقَمَرُ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ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 إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ إِنَّ الْجَنَّةَ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ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 كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة أمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل تقوى وأهل المغفرة